يا حبيبي الحلوين كان يا مكان كان في زمان ملك ومملكه وعاش الملك يتمنى يعمل سور حوالين المملكه والسور ليه مولانا الملك كان الملك يقول طبعا علشان يحمي المملكة قالوا له ابني الملك ملك وبناه الملك سور عالي حوالين المدينة والملك قال لأهل المدينة أنا برضو مش مطمن عجوز المدينة قال الملك اطمن يا مولاي وما تخش على المدينة لو البركة تبقى في المدينة والبركة تبقى في المدينة لما السماء تبقى زي الارض واللي مش زي بعض يبقوا زي بعض واستغرب الملك من كلام عجوز المدينة يعني ايه يعني افقر الغني ولا اغني الفقير اعمل الغفير امير ولا اعمل الامير غفير ولا الحكايه ايه بالضبط؟ بس العجوز قال للملك تفقر وتغني ايه يا مولاي ربنا هو اللي بياخد وربنا هو اللي بيعفي انا بكلمك عن البركة مضخفش على المدينة لو البركة تبقى في المدينة والبركه تبقى في المدينة لما السما تبقى زي الارض واللي مش زي بعض يبقى زي بعض والملك عايش زي ما عاش مستغرب بقى يجي على الدنيا يوم تبقى السما فيها زي الارض والكبير زي الصغير والغني زي الفقير والامير زي الفقير والكل زي بعض اه واليوم ده جه على المدينة لما جه رمضان في الارض فرحة والسماء فرحة في الارض زينة زينة ويوم البركة جه على المدينة لما جه رمضان الكل صايم ومصلي الكل بيعمل خير وعمل طيب الغني زي الفقير والامير زي الغشير والبعيد زي القريب بركة الدنيا هي بركة رمضان الكل عباد الله الكل يسبح بسم الله ركعة الصلاة وسجدتها فرحة الدنيا ودعوتها الخير والطيب والاحسان هم بركة رمضان وبركة رمضان في السماء والارض بركة رمضان تباركنا في وفطرنا في نور السنة ونورنا الزينة وفرحة اغانينا هي بركة رمضان بتحمينا ورمضان ننور له الدنيا نفرش له الارض حب وخير وعمل طيب وان كان جاي ولا رايح نفرش له البساط علشان يعدي <تصفيق> بشرى شل بوصات آتي ف حبيبي الحلوين بكره ان شاء الله وفي نفس اللي حيدي فينا